بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى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 ين إا نَحن نَزل الكَ وَإِ لَ ولقد أرسلنا مِنْ قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كَذَلِكَ نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا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 وَلاقدَجَ عَنا خِ السن إغْروجَوزَ النهَ النورين وَحَفِظ النه مِن كلُّ شَيطان الرجم إِللاا مَن استتََرقَ السمَّ فَأتْبهُ شِهابُ مبين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 وأرسلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة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 مِن على عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ رَبِّ اعْبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ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 قَالُوا مَنْ يَهْدِينا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالِّينَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ لَمَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا نَلْجَأُ إِلَيْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا نَصَادِقُونَ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 وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنَّهَا لَبِسَوِلٌ مُقِيمٌ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَذِ إِيمَانٌ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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم